ناس وبشر الذين امنوا وبشر الذين امنوا ان لهم قدما صدق عند ربهم قال الكافرون ان هذا لسحر مبين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 129. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين وَلَوْ يُعجل اللَّهُ لَِّاسِ الشَّلَّ استْتِعجَلَهُم بِالخَيْرِ لَ قُغِيَ إلَيهِمْ أَجَلُهُمْ فَنَذَوُواَّينَ لاَا يَجُونَ لِقَ أَناَ فِي طُغِْيانِهِم يِعَّهُ وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا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 جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون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 111. إن أتبع إلا ما يوحى إلي 112. إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم 113. قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبثت توفيكم عمرا من قبل افلا تعقلون فمن اظلم ممن افترا على الله كذبا او كذب باياته انه لا يفلح المجرمون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 وَفَرِحُوا بِهَا جَاءَتْ هَارِقٌ عَاصِفٌ وَجَاءَهُمُ الْمَوْجُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَجَاءَهُمُ الْمَوْجُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ أُحِيطَ بِهِمْ دَعَوْا اللَّهَ داع اللهم مخلصين له الدين لان ان جيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين فلما انجاهم اذ اهم يبغون في الارض بغير الحق يا ايها الناس انما بغييكم على انفسكم متاع الحياه الدنيا متاع الحياه الدنيا ثم الينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون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 فَأَخْتَلَقَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ مِمَّا يَأْكُلُ النَّاسُ وَالْأَنْعَامُ حَتَّى إِذَا أَخَذَتِ الْأَرْضُ زُخْرُفَهَا وَزَيَّنَتْ وَزَّيَّنَتْ وَظَنَّ أَهْلُهَا أَنَّهُمْ قَادِرُونَ عَلَيْهَا أَتَاهَا أَمْرُنَا أَتَاهَا 110. وليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغنب الأمس 111. كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون 112. والله يدعو إلى دار 117. ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم 118. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة 119. ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة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 119. فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين 110. هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت 111. وردوا إلى الله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 111. إلا أن يهدى 112. فما لكم كيف تحكمون 113. وما يتبع أكثرهم إلا ظنا 114. إن الظن لا يغني من الحق شيئا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 وفي سوره مثله وادعوا من استقعتم من دون الله ان كنتم صادقين بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولم ما ياتهم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 ثُمَّ ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون 114. ويستنبئونك أحقه قل إي وربي إنه لحق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 قُلِ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا أَنزَلَ اللَّهُ لَكُمْ مِّن فَجَعَلتُم مِنهُ حَرَامَ وَحَلَلَ فَجَعَلتُم مِنه حَرَامَ وَحَلَلَ قُلأَ اللهَّهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمَّا لَ اللهَّهِ تَفْتَرون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 وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنٍ وَمَا تَفْعَلُونَ مِنْ قُرْآنٍ وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا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 وَلَا أَصْغَرُ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرُ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ 111. الذين آمنوا وكانوا يتقون 112. لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة 113. لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم ولا يحزنك قولهم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 إِنَّ اللَّهَ شُرَكَاءُ إِذ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنَّهُمْ إِلَّا يَخْرَصُونَ هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مبصرا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 وَقُلْ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنْ كَانَ كُبُرَ عَلَيْكُم مَقَامِي وَتَذْكِيرِي إِنْ كَانَ كُبُرَ عَلَيْكُم مَقَامِي اللَّهِ فَعَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْ قلت فاجمع امركم فاجمع امركم وشركاءكم ثم لا يكن امركم عليكم غمته ثم قدوا الي ولا تنظرون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 دُمَّ بَعثْنَّ مِن بَعْدِهُّ سَوهُونَ إِلَ فِي العونَ وَمَلَائِهِ بِآياتِنَا فَسْتَكْ بَروا وَكَانوا قَوْمَم مُجِِمين فَلَمَّا جَأَهُمُ الْ مِنَّ إِندِنَ قَلُ إِ إن هذا لَ صِحرُ مُبين قَالَمُ سَأَتَقُونَ للِحَِّ لَ م جَأَكُمْ أَسِحرٌه وَلَا يُفحُ السَّاحِرُونَ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 فَلَمَّا جَاءَ السَّحَرَةُ قَالُوا لَهُ مُوسَىٰ أَن كُمَا أَنْتُمُ الْمُلْكُونَ فَلَمَّا أَلْقَوْا قَالَ مُوسَىٰ مَا جِئْتُم بِهِ السِّحْرُ إِنَّ اللَّهَ سَيُبْطِلُهُ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 توكل بالله فعليه توكلوا ان كنتم مسلمين فقالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنه للقوم الظالمين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 وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ وَقَالَ مُوسَى رَبَّنَا إِنَّكَ آتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلَأَهُ زِينَةً وَأَمْوَالًا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا 111. آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك 112. ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا يروا العذاب الأليم قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعاني سبيل الذين لا يعلمون وَجَاوزْنابِبَنِي إصرَائِيلَ البَحْرَ فَأَتْ بَعهُم فيِي العونُ وَجُنُودُ بَغْ يَوعَذِ وََ حتىََّ إِذَا أَذَِكَهُ الغََقُ قَالَ آمًا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 إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ فَإِنْ كُنْتَ فِي شَكٍّ مِّمَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ فَاسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَؤُونَ الْكِتَابَ وَالْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ هُمْ بِالْآخِرَةِ 119. للذين يقرؤون الكتاب من قبلك لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من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 ذا يرون العذاب الاليم فلولا كانت قريه امنت فنفعها ايمانها الا قوم يونس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 قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر قوم لا يؤمنون فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم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 وَأَنْ أقِم وَجهَكَ لِّين حَانِيفَ وَلَا تَكََُّ مِنَ المُشرِكين وَلَا تَدَو مِن ذُون اللهِ مَا لَا يَمفَعُكَ وَلَا يَضُرُّك فَإِم فَعَتَ فَإِنكَ إِذم مِنَ الظَّالِمين